بَقَدْ عَصَيْتَ قَضَلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُجْجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ آيَاتِنَا وَلَقَدْ بَلَّغْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَنَخْتَلَفُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ